وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُتُوا إِلَيْهِ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ أُنِيبُ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 وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله مَا يشاء ويثبت وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَإِنَّ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضًا الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا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 يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ أُنقِذَ الدَّارَ وَيَقُولُ الَّذِينَ تَفَرَّرُوا لَسْتُم سَلَامًا قل كف بالله شهيدا بيني وبينكم قل كف بالله شهيدا بيني وبينكم ومن ينته هو الملكتاب هذه التلاوه هديه الى اخي الله المشرف فؤاد السلفي فؤاد السلفي فؤاد السلفي